دنيا ما تسوى تعاني لهم الضAYك حزي شعل الأيامك أماني طرب أفراح السنين طرب أفراح السنين دنيا ما تسوى تعاني لهم الضAYك حزي شعل الأيامك أماني طرب أفراح السنين الله الشجاع من خصالك والمحبة في ضميرك والفرح كنا مطالك روح لو خلى أميرك مد يدك للسعادة زد في مدة يديك الهنا يبغى إرادة ما هو كل مرة يجي دي مجس تعاني لهم مضايق حزين شعل الأيام كمان Ibtsama di pagi kau, tahi di ruh kau, amal, oh hujanku maaf jika rakhak, adfina di bawah tanah, li mete tzeragamu, mak, oh keaba pada harimu, oh mete دم دم دنيانا ما تسوى نحياها تؤلم خلنا وحده وبنقوة نرفع الفرحة عالم خلنا وحده وبنقوة نرفع الفرحة عالم دنيا ما تسوى تعاني لهم الضايق حزين شعل لأيامك أماني bifrah as-sini bifrah